وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونِ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 فَمَا فكَّت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ والأرض وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّ 111. إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اختارناهم على علم على العالمين 113. من الآيات ما فيه بلاء مبين 114. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شرير فاتبأ بنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبعوا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبيد ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون